من انجليذا هيكك تننا لنا ذني اسرائيل ان نم قوم قتلنا سن بغير من سر او فسادي maka an وَنَقُولُ لِلَّذِينَ أُمِرُوا انذِرْ بَيْنَمَا نَسِيتُمْ فَمَا إِنَّ كِتَابِيْرًا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعن في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصله أو تقطع أيديهم أو تقطع أتىه <تصفيق> من قبل أَوْ جَاءَ يَدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَن Don't no.